صفه مهمه جدا في الصحابه وهي مؤهل حقيقي لمؤاهله النصر وهي انهم كانوا يوالوا في الله ويعادوا في الله اه في الجاهليه اه, و... و... آه وموادتهم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم باب الولا للصحابه يعني, يعني, يعني بال... انا يعني دول سادات المؤمنين يعني. صحيح فا بقى... يعني مثلا سأل... يعني معنى الولاء ان المحبه النسره الطاعه آه. المتابعة معاني الولاء معاني الولاء في اللغه والشرف الولاء المحبه والنصره يعني اه محبه ونصره فهو وعليكم الله ورسوله الله عز وجل المؤمن لله ومحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته لدينه ومحبته لاخوانه المؤمنين مقدمة على كل محبه نعم حتى وركات المحبه دي جايب لي يعني وذكر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباهم او ابنا او ابنا او اخونا او عشره نعم no. ولكتاب كتب في قلوب الايمان